من دار البشائر من دار البشائر من دار البشائر اي صروحا يسوف لنا البشائر من هنا من دار البشائر ما كن اغنا بلا نهايه صرحا يزوف لنا البشائر لننهى لهنا من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر آي صرحا يزوف لنا البشائر لجدها لهنا من دار البشائر لكن اقنا ضمائرنا واضحى لكل الله والايمان عامر ومن حي الخليج قد طالقنا نرم الخير في اسمى المنابر يحفظنا القران ويحتوينا وبالتعليم والاداب زهر دنس الكبائر ويجهد كي يقينا باذن الله من دنس الكبائر ايا صرحا يزف لنا البشائر لننهلهن من دار البشائر فكم اغنى ظمائرنا وأضحى بهدي الله وال ترعان برامجه بشت المهارات الغزاري كمل جواهر ثقافات وترفيه بري بنهج يسعد الفتيات طاف فعنقنا المكار توشيحنا المفاوز والآساور فعنقنا الْمَكَارِمَ شامقات توشيحنا المفاوز والآساور هيا صرحا يزوف لنا الباشاء لجهالهنا من جاء الباشاء فجه أغنى ضمائرنا بهده الله والإيمان عبر ألا حي الضيوف ومن آتنا يبدلنا التجارب والتشاور ألا أنعم بمن دعموا وجدوا بإحسان وفضل الله الله أَضُلَّ اللَّهِ وَافِرًا أَيَّ